بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباقل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عطاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا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 وقفعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عجل التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئن فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إلَّتُدَعَوْنَ إلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَتْنَا كَيْلِي وَأَحْيَيْتَنَا ثَنَائِي فَعَتَرَفْنَا بِذُنُو بْنَا فَعَتَرَفْنَا بِذُنُو بْنَا فَهَلْ إلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ فهو كفرتم وإن مشغت به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير في الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهر وتجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيا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 شهيد عقاب، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقال مساهرين كذاب، فلما جاء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 بكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا فتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان انت كاذبا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 فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذين آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم وَمَا اللَّهُ لُرِيدُ ظُلْمَ الْمُعْبَدَاتِ وَيَا قَوْمِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُولَّى الْمُدْبِرُونَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فما زلتم فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في رب رمقت كبر رمقت عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال في العون يا هامان بن ليصرحني عني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى ما إله موسى كذلك زمّن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذين آمنا يا قوم اتبعوني أهلكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآ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 ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وإنما ردنا إلى الله وإنما ردنا إلى الله وإن المسرفينهم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إن الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وَإِذِ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا قاض حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قال اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبين قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الضال معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشب والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إننا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 معناقهم والسلاسل يسحبون في الحليم ثم في النار يسجعون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله وذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس متوى فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عذهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بِمَا عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا بي يستهزؤون، فلما رأوا بأسنا قالوا. ظننا بِمَا كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هناك الكافرون